أقيم صفوفكم معتدلون، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.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 تجعلونه قراطيسا بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم قل في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها بظون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم ممن افتح ترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الموت والملائكة تبسط أيديهم والملائكة تبسط أيديهم أخرجوا الله غير الحق اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فَإِن كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَن أَنْتِ تَسْتَكْبِرُونَ وَأَلَمْ قَد جِئْتُمُنا فُرَادَا كَمَا خَلَطْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم ما خَوَلْنَاكُمْ وَرَا شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقط. طاع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر